الحاسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وللمؤمنين وليا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مسائد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعم المؤمنين الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش